يعني بعد ذيك ف منهم من قال مولد النبي عليه الصلاة والسلام مبعث النبي عليه الصلاة والسلام وتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن أهل الرأي والمشهورة رأوا أن يكون التاريخ في هجرة المصطفى من المكان في مكة كانوا في تعفن وعنة و. خوفية من أمره لكن لما جاءوا للمدينة صار فيه مكاتبات واتفاقيات وأولها صرح حديبية يعني مكة بقضيها وقضيطها ورجالاتها و... يعني رجالها كتبوا اتفاقية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أبرمها سهيل بن عمر إنما جاء سهيل بن عمر وجاء وجابوديل بن ورطاع فلان وفلان من من الناس الكبار يحتجون الاتفاق فدل على أن المسلمين شوقه ولهم مقالة ولهم كلمة فقالوا هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام ثم الهجرة نعرف أنها في شهر ربيع هل يكون بداية السنة في محرم لأن محرم هو الشهر الذي أولا هو شهر الحارات والأشهر الحرم لها مزيئ ثانيا والذي الذي يأتي بعد الحج والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام وهو آخر شرائع الإسلام ونزل فيه آخر القرآن حينما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام لعرفة فاتفق رأيهم أن تكون الهجرة يؤرخ بها وأن تكون السنة الجدرية تبكاء بشعر محرم نعم ثم دخلت السنة السادس عشر فيها كتب أمور التاريخ واستشار الصحابة في مبدأه فمنهم من قال نبدأ من بدء النبوة ومنهم من قال من الوفاة, من الوفاة ومنهم من قال من الهجرة فكان الأكتر وأهل الرأي الصائب وأهل المشورة أساروا بالهجرة لمالها من احتاج وعليه فينبغي لنا أيها الأحباب أن نهتم بالتاريخ الهجري في مكاتباتنا ولا مانع أن نحفي بتاريخ آخر لكن إلى جانب التاريخ الهجري لأنه عليه المعول وفيه النصر والفتح للإسلام والمسلمين نعم فجعله عمر من الهجرة حوادث السنة السادسة سادسي بهذا القدر وصلى الله وسلم صح. على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم